قُلِ اللَّهُ شهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنْكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم؟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 كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا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 كاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ومن حيات الدنيا إلا لعب وله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 ولقد كذبت رسل من قبرك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين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 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل شيء حتى إِذَا فرحوا بما أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهر أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا ينسينك الشَّيْطَانُ فَلَا تقعد بَعْدَ الذِّكْرَى مع الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 فلما أخلت قال يا قوم بَرِيءٌ بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا, حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين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 ولو ترى الظالمون الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون.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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارقوا الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زي النار كل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمارهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته, لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 يجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها.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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أَن يضله يجعل صدره طيقا حرجا كَأَنَّمَا يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يذكرون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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منكم يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا على أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا على أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 أما اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنسيين أما اشتملت عليه أرحام الأنسيين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 طعمي طعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به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 وبعهد الله أوفوا ذاركم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاركم وصاكم به لعلكم تتقون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 سنجزي الذين يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إِلَّا أن تأتيهم الملائكة أَوْ يأتي ربك أَوْ يأتي بعض آيَاتِ ربك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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما, دينا قيما ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين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 وهو الذي جعلكم خلائف فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الريبر وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.